يسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية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 ذكر لست عليهم بمسيطرين إلا من تولى وكفر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم